ثَُّ بَعثْنهُم لِعلممَ أيّ الْ الحزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَثُ أمدَا نَحنَ قُصّ عَلَييكَ نَبَأهُ بِالحَّ إنهُم فتَّةٌ آمنوا بِرَبِّهِم وَزِدَنهُم هد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 وَحسَبُهُمأَقاض وَهُم رُقودَ وَنُقلَِّبهمم دا تَمينِ وَذاَا تَ الشمَالِ وَكَلْبُهُ د سطُذِرَعَيهِ بالِالْوصيدَ لَِ الطلَتَ عَلَْهِم لََّيتَ مِنهُمْ فِ رَارَ وَلَم لِئْتَ منِنهُم رَعبَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنهُم لتَسَأَلُ بَيَْهُم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم هذه إلى المدينة فلينظر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 قال الذين غلبوا على أَمْرِهِمْ لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم رَبّ علملَمُ بِعدَّتِهَِّ يَعلَمُهُم إِلَّا قَلِيل فَلَا تُمَادِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَ أَظَهِرَ وَلَا تَسْتَفْتِ فيِيهِم مِنهُم أَحَدَا وَلَا تَسْتَفْتِ فيِيهِم مِنْهُمْ أَحَدَا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 وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ مَا عَلِمُوا مِنَ الْغَضَابِ وَلَا تَعْجَلْ بِالْغَيْظِ وَإِنَّ الْحَمِينَ يَغْفِرُونَ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن فَمَن شَ أَفَ الُؤْمِ وَمَن شَ أَفَلَكفَرُ إا أَتَدَنا لِظَّالِمينَ نارًا أَحاطَ بِهِم سرَُادِقُهَا وَإ يَتَّغِيثُ يُغاسُوا بِمَا إنِكَمُهْل يَشْو الْوجه بِْس الشَّرَابُ وَت أَتْمُر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 سُندُسِ وَإتَبرََقِم متُتَّكئينَ فِيهَا على الأراء إِكِ نِعمَّس السَّوَاب وَوحَسُنَتْ مُْتَفَق وَبْرِبَ لَهَُّ ثَ الرَجُ لَْن جَعلنا لأَحَدهِ مَا جََّين مِنْ عَنَابِ وَوحَفَفْنَهُماَا بِنَخْلِ وَجَعلنا بَينَهُماَا زَررى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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم منه نطفه ثم من نطفه سواك رجلا لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا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 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما, كما إن أنزلناه من السماء فاقتلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاَ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَبَدَا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ فَلَمْ يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها وَلَمْ يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا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 وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلََّا جاَوزَا قَا لِفَتَهُ آاتِنا غدَ أنا لََ لَين مِن تَفرِنَا هذا نَصبَام قَا الرَأيتَ إذ أَوينا إلَ الصَّخْرَةِ فَإِني نَثيتُ الحوتَ وَمَاأَ سَانِيه إَّ الشَّيطونُ أننْ أأَذْكُرَح وَاتخَذَ سَبِيلَهُ في البَحْرِ عَجَام. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْلُّغَةِ مَا لَمْ يُعَلَّمْهُ أَبَوَاهُ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رشدا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 سَوَّطَ لَقَاه حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا إن إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا قدب لَ ت دي عزر سو طلق حتى إذا أتيا أَهلَ قة نستطع ما هْلها فَأَب أي يضيفُهُما فأَب أي يضيفهُما فجد فيها جداري يريد أي يقب فَأق قال لووش س تخذت عليه أجرام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 وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانُهُ وَكُفْرُهُ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا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 قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم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 فَمَنْ كانَ يَرج لِق أَ رَبّه فَلْعمل عملهُ صالح فَلْ عمل عملهُ صالحَ وَلاَا يُشِك بعبادَةِ ربه أحدا